أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يغلمون والذين لا يغلمون إنما يتذكر أولو الألباب